ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائم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 والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين لما ذكر سبحانه وتعالى الذين تدعوهم لضى يوم القيامة وهي النار والعياذ بالله كلا إنها لضى تدعو من ادبر متولى وجمع فاوها بين في هذه الآيات صفات الإنسان الزميمة المكروهة ليتجنبها المسلم حتى يسلم من هذه النار فقال سبحانه وتعالى إن الإنسان المراد جنس الإنسان لا كل الإنسان لكن جنس الإنسان إن الإنسان خلق أي خلقه الله هلوعا والهلع هو الضعف والجزع واليأس عندما تصيبه مصيبة إن الإنسان خلق هلوعة ثم فسر الهلوع ما معناه أو صفات الهلوع فقال إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إذا مسه الشر المرض أو الجوع أو الفاقة أو أي مصيبة فإنه لا يصبر بل يجزع يتسخط ويأس من رحمة الله يقنط وهذه صلة زميمة فالمطلوب والواجب عند المصائب الصبر ويبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون فيصبر على المصائب وينتظر الفرج ويعلم ان هذا بقضاء الله وقدره ثم يعلم ايضا ان ما اصابه انما هو بسبب ذنوبه يتوب ويرجع الى الله سبحانه وتعالى فتكون المصيبه خيرا له ومربيه له لكن على العكس من ذلك من يجزع ويسخط ولا يصبر على المصائب إذا مسه الشر جزوعه واذا مسه الخير النعمه والرزق والعافيه والصحه فانه لا يشكر الله سبحانه وتعالى بل يمنع ما اتاه الله من فضله يبخل به ولا يخرج الحقوق الواجبه فيه من زكاة ونفقه ولا يتصدق صدقة التطوع بل يمنع يمنع الحقوق الواجبة في ماله والحقوق المستحبة ويظن إن هذا يوفر ماله يحميه مع أنه عرض ماله للتلف، فلو أنه تصدق وزكى كان هذا سببا لحفظ ماله وكان هذا سببا لنماء ماله وزيادته فالمال لا ينقص من الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يزيد الصدقة تطهر المال وتزكيه وتنميه يخلف الله على صاحبه خيرا مما أنفق وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين هذا على العكس الانسان على العكس إذا مسه الخير فانه يبخل به ويمنع الحقوق الواجبه والمستحبه فيه هذه صفه دميمة صفات الانسان الجزع عند المصيبه وعدم الشكر عند النعمه هذه صفه الاشقيه اما المؤمن فانه على العكس ان اصابته ضرا صبر وان اصابته شرا شكر هذه صفه المؤمن اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا ثم ذكر ما يطهر الانسان عن هذه الصفات الذميمه وهي الصلاة وما يتبعها من خصال الخير فقال إلا المصلين فإن المصلين فإن المصلين يتبرؤون ويبرؤون من هذه الصفات لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وقال جل وعلا واستعينوا بالصدر والصلاة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصدر والصلاة إن الله مع الصابرين فيستعين على المصائب والنكبات استعينوا عليها بشيئين بالصبر أو عدم الجزع وبالصلاة فإن الصلاة فيها فرج لأن المصلي يخاطب ربه ويدعوه ويقف بين يديه فالصلاة تمده بالقوة وتمده بالطمانينه هو الإيمان زيادة الإيمان ونمو الإيمان سواء كانت صلاة فريضة هذه بالدرجة الأولى أو كانت صلاة نافلة فإن فيها هذا السر العظيم ولذلك شرعها الله لعباده الا المصلين فهذا فيه الحث على الصلاه والترغيب فيها وانها تعين على مشاق الحياه مع الصبر وانتظار الفرج الا المصلين ومتى يكونون مصلين ذكر الله جل وعلا المصلين الصفات الذين هم على صلاتهم دائمون الذين هم على صلاتهم دائمون هافضون عليها ولا يضيعونها أو يضيعون بعضها وإنما يداومون عليها في أوقاتها ويداومون عليها مع الجماعة في المساجد ويداومون عليها في جميع الأحوال في حال الصحة وفي حال المرض وفي حال الاقامه وفي حال السفر وفي حال الأمن وفي حال الخوف حافظون على الصلاه يداومون عليها لأنها هي غذاء أرواحهم وقلوبهم وهي مفتاح الفرج مجلبة الرزق والخير الذين هم على صلاتهم دائمون داومون عليها في أوقاتها في جماعة المسلمين في المساجد في جميع الأحوال فلا يتخلون عن الصلاة بحال من الأحوال ويصلون على حسب أحوالهم كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم لما ذكر الصلاه ذكر الزكاه لان الزكاه قرينه الصلاه قرينه الصلاه والصلاه عباده بدنيه والزكاه عبادة مالية فكما يؤدون حق الله جل وعلا يؤدون حق المخلوقين في أموالهم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم قال في أموالهم جزء من أموالهم قسط من أموالهم يسير في أموالهم حق اي واجب وفرض معلوم فرضه الله سبحانه وتعالى وهو الزكاه فلا يتساهلون في امر الزكاه بل يؤدونها على الوجه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى حق معلوم لمن للسائل والمحروم السائل الذي يتعرض للناس يطلب منهم يعطى السائل له حق والمحروم الذي لا يسال الناس هو محتاج وفقير لكن لا يسال الناس ولا يفطن له يتصدق عليه فهذا أيضا ينبغي ينبغي الحرص على إمداده بالزكاة والصدقه أحق من غيره أحق من الذي يسأل ويعطى يالي قال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي يطوف على الناس فيعطى كذا التمره والتمرتان واللقمة واللقمتان وإن من المسكين الذي لا يسأل ولا يفطن له أو يتصدق عليه هذا هو المحروم تعفف عن السؤال يستحي عن السؤال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 الصدقات والمعونات للسائل والمحروم ثم قال جل وعلا والذين يصدقون بيوم الدين يصدقون يعني يؤمنون يؤمنون بيوم الدين ويوم الدين هو الدين هو الحساب والجزاء ويوم الدين هو يوم القيامة فيؤمنون به وانه كائن لا محال فيستعدون له وهذه ثمره الايمان ليوم الدين الاستعداد الاستعداد ليوم الدين استعداد للسؤال والحساب والجزاء ولا يكفي انك تؤمن به وتصدق به ولا تعمل لا يكفي هذا لا بد ان تستعد له بالأعمال الصالحة الصدقات الإحسان الذين يصدقون بيوم الدين فالتصديق بيوم الدين يقتضي الاستعداد له بالعمل الصالح بالإنفاق في سبيل الله لجميع الطاعات، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون من عذاب ربهم مشفقون يعني خائفون لا يأمنون من العذاب ويزكون أنفسهم بل يخافون من عذاب ربهم فيتجنبون ما يسبب العذاب من الأعمال والأقوال والنيات والمقاصد السيئة وفي هذا أنهم مع أعمالهم الجليلة يخافون من عذاب الله أي قول خلاص أن تصدقنا وصلينا وحنا وحنا بل يخافون من عذاب ربهم مع طاعتهم يخافون من عذاب رب كما قال جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله أنهم إلى ربهم راجعون قالت عائشة يا رسول الله هل هؤلاء هم الذين يزنون ويسرقون قال لا يا ابنه الصديق ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ان ترد عليهم اعمالهم الانسان يخاف ولو عمل الاعمال الصالحه يخاف الا تقبل قال جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين فهم مع طاعتهم وأعمالهم الصالحة والجليلة يخافون من عذاب الله عز وجل وأن ترد عليهم أعمالهم وعمل الإنسان مهما كان من الكثرة ومن من الكثرة والنوعية فإنه لا يفي باقل قليل من نعم الله على العبد فلو أن الله وضع عبده فلو أن الله وضع عدله على الناس ما نجا أحد ما نجا أحد لأن أعمالهم لا تقابل نعم الله عليهم ولكنها سبب لرحمه الله سبحانه وتعالى فكيف الانسان يعجب باعماله ولا ينظر الى نعم الله عليه لا ينظر الى هذا بل يقارن بين نعم الله واعماله شوف الفرق إن عذاب ثم قال جل وعلا إن عذاب ربهم غير مأمون غير مأمون الوقوع هو متوقع في أول السورة سأل سائل بعذاب واقع عذاب الله متوقع ولا يؤمن وقوعه في أي ساعة إذا أراد الله سبحانه وتعالى الذي يأمن من عذاب الله ويامن من مكر الله ويتمادى في غيه هذا خاسر ويعتمد على الرجاء فقط وعلى الرحمه فقط ولا يخاف من العذاب والعقاب هذا خاسر أفآمن مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون إن عذاب ربهم غير مأمون كما أنه لا يجوز للإنسان أن ييأس ويخاف خوفا شديدا وييأس من رحمة الله ويقنط من رحمة الله انه لا يياس من رحمه الله ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون فيكون الانسان بين الخوف والرجاء لا يغلب جانب الخوف فيقنط من رحمه الله وهذه طريقه الخوارج ولا يغلب جانب الرجاء فيأمن من عذاب الله طريقه المرجئة بل يكون بين الخوف والرجاء هذا سبيل المؤمنين المستقيمين إن عذاب ربهم غير مأموم ثم واصل سبحانه لقية الصفات والذين هم لخروجهم حافظون فروجهم حافظون من الزنا من التعري كشف العورات التفسخ والانحلال يحفظون فروجهم الذين هم لخروجهم حافظون من الفواحش من الزنا من اللواط من الاتيان النساء في ادبارهن حافظون على ذلك الفروج امانه واكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج الفم ما ينطق به وما يتكلم به والفرج ففي الفرج فيه خطوره على الإنسان أن يحفظه من الفاحشة ووسائل الفاحشة أسبابها تجنب النظر إلى ما حرم الله ويتجنب الاختلاط مع النساء ويتجنب كل ما يجر إلى الفهر ولا تقرب الزنا لا تقربوا ما قال لا تزن قال لا تقربوا يعني يترك الوسائل التي تجر إلى الزنا والمرأة كذلك تحافظ على فرجها تحافظ على فرجها من التعري ومن السهور و. شهدتك لا تسافر وحدها بدون محرم لا تخلو مع رجل ليس محرما لها لا تختلط بالرجال اختلاط اختلاطا يثير الشهوه ويجر الى الفاحشه لا تضاحك الرجال وتمازح الرجال حتى يطمع الذي في قلبه مرض تجنب الأسباب التي تجر إلى الزنا بعض الناس يستعظم الزنا لكن ما يتجنب الأسباب التي توقعه فيه تجره إليه بد من هذه الأمور وهذا من المحافظة على الفروج والذين هم لفروجهم حافظون عن الاستمتاع المحرم النظر المحرم وغير ذلك من أسباب الوقوع في الفاحش إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم الله جل وعلا جعل هذه الغريزة في الإنسان غريزة حب الجماع الرجال والنساء لحكمه عظيمة هي بقاء النسل بقاء النسل فالغريزة موجودة لكن توضع في مصرفها الشرعي حتى تثمر تغض البصر يحصل الانجاب والذريه الصالحه يحصل الإعفاف للزوجين الزواج فيه فيه حفظ للفروج فيه حفظ للفروج وفيه ثمار عظيمه خلاف السفاح والعياذ بالله انه بلاء خطير وشر وبيل يوجب غضب الله يوجب الامراض الفتاكه ويضيع النسل وتضيع الكرامه الانسانيه كل هذا يضيع الا على ازواجه او ما ملكت ايمانهم وهن ملك اليمين السرية تسرى بها سيدها مالكها أباح الله له ذلك والوطء بملك اليمين أقوى من الوطء بالزواج لأن الملك أقوى من الزواج ملك اليمين أقوى من الزواج والوطء الإيمان يسمى بتسري وهذا امر مباح تسرى النبي صلى الله عليه وسلم تسرى ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام التسر مباح وحلال الا على ازواجهم يعني يملكون التمتع والوضع يملكونه اما بعقد الزواج واما بملك اليمين وهو اقوى ما غير ذلك فيجب حفظ الفروج والذين هم لفروجهم حاملون فالذين ينادون بالوسائل التي تخضي إلى الزنا من السفور ومن الاختلاط ومن ومن إلى آخرهم ينادون إلى الرذيلة ويجرون الناس إلى الرذيلة وعدم حفظ الفروج ينبغي التفطن لهذا والذين هم لفروجهم حافظون فالفرج امانه حافظ عليها الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين هذا الشيء اباحه الله وفيه مصالح قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج من لم يستطع فعليه بالصوب فإنه له وجاء قال تعالى وأنفحوا الأيام منكم صالحين من عبادكم وإيمائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفر الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله الزواج شريعة إلهية أمر الله به وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عقد شريف نزيه وفيه مصالح عظيمة فلا بد من لا بد من وضع الشهوة لكن توضع في محلها الذي جعله الله لها الزوجة هو ملك اليمين فمن ابتغى وراء ذلك أي غير الزوجة هو ملك اليمين راح يسافح مع النساء بدون زواج شرعي اولئك هم العادون اي المتجاوزون من الحلال الى الحرام والعياذ بالله اولئك هم العادون حصر العدوان فيهم لشده جريمتهم انهم تركوا ما أحل الله وذهبوا الى ما حرم الله هذا هو الاعتداء تعدي حدود الله جل وعلا فاولئك هم العادي ثم ذكر سبحانه بقيه الصله والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعوا الامانات جمعوا امانه وهي ما اثمن عليه الانسان واستحفظ عليه الانسان قال تعالى قال تعالى <تصفيق> ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات إلى أهلها يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ولا معنى ما عليه الإنسان من الأمن من كل الحقوق التي عليك لله إلا وعلا أو لعهد أو للمخلوقين فل العباده والفرائض امانه بينك وبين الله تقوم بها تحافظ عليها ولا تضيع فرائض الله جل وعلا المحارم التي حرمها الله امانه تجتنبها تجتنبها وتبتعد عنها فالامانه تكون بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى وهذه اعظم الامانات قال تعالى انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملناها واشفقنا منها وحملها الانسان فالامانه مراد بها في هذه الايه امانه التكاليف الشرعيه أمانة التكاليف الشرعية هذا الأمانة بين العبد وبين ربه الوضوء أمانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت لو توضيت ولا أحسنت الوضوء النبي يدري عن كل الله سبحانه وتعالى الصيام أمانة الصلاة أمانة جميع الواجبات والمحرمات أمانة تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات والله رقيب عليك حسيب عليك حتى لو ما دروا الناس ولا علموا الله جل وعلا رقيب ومطلع عليك حفيظ عليك سبحانه وتعالى فراعي الامانه التي بينك وبين الله راعيها راعون يعني يراعون أماناتهم يحفظونها ويودونها الى من ائتمنهم عليه قال صلى الله عليه وسلم أدِّي الأمانة إلى من اعتمنك ولا تخن من خانك كذلك الأمانات التي بينك وبين الناس يودعون عندك أموال ودايع تحافظ عليها وتؤديها لهم ولا تعتدي عليها ولا تضيعها الأمانة وكذلك الأسرار التي تؤتمن عليها لا تخشيها ولا تخبر بها فهذه أمانة تحافظ على الأسرار التي في إفشائها ضرر على الناس وكذلك الوظائف الوظائف أمانة تقوم بها الموظف مؤتمن يقوم بوظيفته ويؤدي العمل الذي عليه ولا يضيع عمله ولا يتساهل فيه امانه قال الله جل وعلا ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اي أن تسندوا ان تسندوا الوظائف الى من يقوم بها على الوجه المطلوب من الولاة والقضاة وغير ذلك من من يكلفهم ولي الامر بالمهمات هذه أمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فالأمانات شاملة فيما بين الله وفيما بين الخلق يجب عليك أن تؤدي الأمانة وليس هناك أحد لم يتحمل الامانه كل على حسب حاله كل على حسب حاله يتحمل الأمانة مقل ومستكفر فعلى المسلم النهتة يراعي أمانته ويقوم بها وإلا فإنه سيسأل عنها يوم القيامة الذين هم لأماناتهم وعهدهم العهود والمواثيق التي بين الناس بين المسلمين بعضهم مع بعض سواء العهد مع ولي الأمر أو العهد مع سائر الناس وكذلك العهود التي بين المسلمين وبين الكفار تكون هناك معاهدات بين المسلمين وبين الكفار ما تقول هؤلاء كفار ولا لا بأس بخيانة العهد لا يجوز خيانة العهد لا مع الكفار ولا مع المسلمين وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول فتراعي العهد الذي بينك وبين الله والعهد الذي بينك وبين ولي الامر والعهد الذي بينك وبين الناس مؤمنهم وكافرهم فالعهد مسؤوليه والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون راعون ذلك ويحافظون عليه ويقومون به واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينهي عهدا بينه وبين الكفار ما يباغتهم في ذلك بل يعلن لهم انه سيحل العهد الذي بينه وبينهم يخبرهم بذلك فانبذ اليهم على سواء ما يباغتهم بنقض العهد وهم ما يدرون هذه خيانه فكيف مع المسلمين الانسان يحافظ على العهد ويوفي به ولا ينقضه ولا تنقض الايمان بعد توكيده والذين هم لاماناتهم وعاتهم راعون هذه هذه من صفات المؤمنين والذين هم بشهاداتهم قائمون الشهادة هي الاخبار عن عن الشيء الشهادة هي الاخبار عن الشيء الغائب وعند تكون عند القاضي وتكون على العقود تكون على العقود وتكون عند القاضي إذا طلبها فيجب على الشاهد أن يكون قائما بالشهادة لا يشهد إلا بحق ولا يكتم الشهادة إذا احتيج إليها ولا تكتم الشهادة من يكتمها فإنه آثم قلبه. لا يحرف الشهادة ويكذب فيها على حسب هواه يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله يشهد لله راء لذمته ولا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين لا تحابي احدا بشهادته فتشهد للقريب او للصديق و اجله و... كاذب تشهد معه وانت كاذب من اجل ان تنفعه بزعمك تساعده وانت في الحقيقه تخذله وتضره وقل الحق ولو كان مر على القريب والبعيد بل على نفسك والوالدين والاقربين لا في القرابة على أن تحيف في الشهادة بل تؤديها على الوجه المطلوب سواء كانت لهم أو عليهم شهاداتهم قائمون يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب حتى الكافر إذا شهدت عليه لا تحيط في شهادة تكون صادقاً في شهادة تقول هذا كافر و... لا لا يجوز لك هذا تكون قائماً بالشهادة على البر والفاجر والمسلم والكافر والقريب والبعيد حتى مع نفسك شهادة مسؤولية ليست كلمة تقال على حسب رغبات الإنسان الشهادة مسؤولية عظيمه شهادة الزور والعياب بالله من أكبر الكبائر من أكبر الكبائر شهادة الزور وفي الحديث لا تزال قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار شهادة من سالم. الناس الان او بعض الناس سهلون بالسهل ويعتذرون فزعه لما يفزع لصديقه وقريبه وقبيلته هذا ما في خير يشهد لهم ولو كان انه كذاب يعني باب المساعده عندهم من باب الفزع ولا يدري المسكين عن مسؤوليه الشهاده عند الله سبحانه وتعالى يشهد على شيء ما يعرفه ولا يدري عنه ما يجوز هذا ما يجوز تشهد إلا ما شهدنا إلا بما علمنا ما تشهد إلا بشيء تعلمه ما لما تدري عنه ولا تعرفه لا تشهد عافيك الله لشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون ختم الايات بما بدأها به في قوله تعالى الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ختمها بقوله والذين هم على صلاتهم يحافظون قال تعالى حافظوا على الصلوات الصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فَإِنْ خفتم فرجالا أَوْ ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون الصَّلَاةُ أول الْأَمْرِ وآخر الْأَمْرِ يحافظون على وقتها يحافظون على جماعتها يحافظون على أَرْكَانِهَا وواجباتها وشروطها حافظون عليها تكون بها محفوظه من كل نقص او كل مبطل ما هو المجرد انك تصلي فقط تركع وتسجد وتقوم ما هو, ما هو هذا المطلوب فقط المطلوب تكون صلاتك صحيحه صلاتك قائمه تكون صلاتك على الوجه المشروع هذا وقت, وقت تريد إذا قمت الضحة تصلي ولا إذا قمت المغرب لأن بعض الناس ينام كل النهار يسهر الليل وينام النهار وإذا قام المغرب يصلي صلوات فائدة ما تقبل منه ويقول اللي يقبلها متفرقة يقبلها مجتمعه يفرض على الله جل وعلا انه يقبلها سأل الله لا ما تبسي ولا تنفعه تحافظ عليها في أوقاتها مع الجماعة تحافظ على أركانها على شروطها وواجباتها وأعمالها كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك هو المقصود صورة الصلاة مقصود الصلاة الصحيحة المبرئة للذمة تصلي كما أمرك الله لا تصلي كما تأمرك نفسك أو كما يقول فلان وعلان لا كما أمر الله سبحانه وتعالى أولئك في جنات مكرمون من حازوا على هذه الصفات العظيمة وأهمها الصلاة مداومة ومحافظة أولئك في جنات يوم القيامة شوف. قبلها قبل هذه الايات يقول كلا انها لظى جاءت للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع ثوى ثم ذكر صفات الانسان الذميمه ثم ذكر صفات الطيبين وذكر جزاءهم لا في جنات بدل ما انذاك في لظى هؤلاء في جنات صلى الله الكريم قبل هي جنة واحدة جنات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى والجنات هي البساتين المتفهة النظرة الخضرة فيها الأنهار فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت جنات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وأيضا مكرمون هم في جنات ومكرمون عند الله جل وعلا مرضي عنهم من الله سبحانه وتعالى ورضوان من الله أكبر أكبر من الجنات أكبر من الجنات أن يرضى الله عنه سبحانه وتعالى ورضوان من الله أكبر أولئك في جنات مكرمون ما هم في نغص ولا في قلق ولا في قد يكون الإنسان في قصر مشيد وفي أبها لكنه منغص منغص بالأمراض منغص بالهموم منغص بالأوجاع منغص بالخوف أما هؤلاء فهم مكرمون آمنون اولئك في جناتهم مكرمون وهذه الآيات مثل الآيات التي في أول سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم حافظون لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون إلى قوله تعالى والذين هم على صلواتهم تحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون والفردوس هو وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى يعرفون الفردوس هم فيها خالدون لا يخرجون منها ولا ولا توخذ منهم هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسنائه وصفاته أن يمن علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بالاتصاف بهذه السفات العظيمة وأن يعفو عنا ويغفر لنا إنه غفور رحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عشاء الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما المقصود بمكر الله تعالى وما المراد بالأمن من مكر الله نكر الله هو إيصال العقوبة إلى المستحق إيصاله العقوبه الى المستحق على وجه لا يشعر به ولا يدري عنه هذا هو مكر الله وهو مكر محمود لانه عادل لانه عادل بخلاف المكر من المخلوق فانه مذموم لانه بذلك حق ظلم اما مكر الله جل وعلا فهو عادل لانه لا يكون الا مع من يستحق العذاب نعم اللهم إني سمعت الوالد يقول السائل يقول بعضهم المال أمانة من الله ونحن مستخلفون فيه فهل هذه العبارة صحيحة هذا في القرآن وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه الإنسان مستخلف في هذا المال ومختبر ومبتلا به فليحسن التصرف فيه نعم السلام عليكم ورحمه يقول السائل هل اعطاء الزكوات والصدقات للجمعيات الخيرية وهي تقوم بايصالها لمستحقيها هل يكون في ذلك اجزاء الصدقات الواجبه في الزكاه والنذور والكفارات هذه واجبه في لا تبرأ حتى تصل الى مستحقيها سواء توصلها انت والا توكل من تثق به يوصلها ولا تبرع بما تعطيها كل أحد إنما تباشر أنت إيصالها أو توكل من تثق به في توصيلها إلى مستحقيها نعم حسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم من يخرج الزكاة من ماله عن زكاة زوجته لأن زوجته أو والده لا يخرج الزكاة يخرجها هو عنهم اذا وكلوه في هذا وانابوه في هذا هذا يبرئ ذمتهم اما اذا خرجها وهم لم يوكلوه ولم يعلموا بذلك انها لا تبرئ ذمته لانه خرج الزكاه عباده عباده لا تصح الا بنيه قال جل وقال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذا في الأمور الواجبة، أما المستحبة تتصدق عن عن والدك، تتصدق عن فلان، ما لا يحتاج إلى أنك تخذروها أو ينوبك في هذا هذا يسمى الإهدا، تودي له الثواب. نعم. عليكم ما هو نصاب المال؟ وهل في ريال زكاة؟ هذا حسب صرف الفضة إذا كان. 100 ريال تعادل صرف 56 ريال فقط فيها الزكاه اذا كانت انقص من صرف 56 ليس فيها زكاه نعم الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل يوجد في بعض المساجد من يسال الناس اموالهم فهل من اعطاهم تكون صدقه قد وصلت الى اهلها نعم اذا لم تعلم انه كذاب وهو يسال السائل له حق تكفله الى ذمته ما لك الظاهر ظاهر أما إذا علمت أنه كذاب وأنه ليس مستحقا فلا تعطيه نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل في قول الله تعالى نزاعه للشوى يقول هل يأتي معنى الشوى بمعنى جوانب الانسان الشواء تقدم لكم أنه جلده الراس أو الجلد كله جلد الإنسان نعم بسم الله إليكم الوالد يقول السائل بعض الناس يفسر قوله تعالى للسائل والمحروم بأن المحروم هو الذي يجري خلف جمع المال ولا يستفيد من ماله لا لا هذا ما يستحق الزكاة ولا الصدقة هل عنده مال ولكنه ما يأكل منه هذا ما يستحق لأنه ليس فقيرا المحروم ما تقدم لكم أنه الذي يحتاج ولا يسأل الناس فيحرم بسبب انه ما يسأل قيل ومن المحروم أيضا المصاب بجائحة كان عنده ما أصابته جائحة وافتقر هذا يسمى محروم كما في قصة أصحاب الجنة بل نحن محرومون لما أن الجنة احترقت قالوا بل نحن محرومون اصابتهم جائحة فيدخل في المحروم أيضا المصاب بجائحة نعم صلى الله إليكم الوالد يقول السائل استدل الشيخ بن سعدي رحمه الله بقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم الآية على تحريم نكاح المتعة وعلن ذلك بقوله لكونها زوجة غير مقصودة ولا ملك يمين فما هو المقصود بقوله زوجة غير مقصودة يعني بالعقد العقد ما هو عقد النكاح وإنما هو عقد المتعة مؤقتة زوجة هل زوجة هذا لا يبيح حال هل ليست زوجة ولا ملك يمين صحيح الاستدلال صحيح لا. أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل ما حكم من كان لديه رغبة في الزواج من امرأة أخرى خشية الفتن ولكن ليس لديه مال يكفيه بسبب غلاء الأسعار وكثرة الديون فهل يجوز له نكاح المسيار؟ ما يؤدي الغرض المطلوب مكاح المسجار ما يؤدي الغرض المطلوب لأن الأولاد ما يصير عنده ولا يربيهم والمرأة ما تصير تحت سلطانه وتكون تحت سلطته ومراقبته لها فهو ما يحصل فيه الزواج المطلوب وإنما يحصل فيه شيء واحد وهو الشهوه فقط اللي ما تكفي نعم صلى عليكم سمحت الوالد يقول السائل هناك من يقول من حرم الاختلاط خوفا من الزنا كمن حرم القهوة أول ظهورها خشية الوقوع في الغيبة والكذب عند شربها فما الجواب على هذا القول الجواب واضح لحرم القهوة غلطان لأن القهوة مما أباح الله والأصل الأصل في الاطعمه الحل إلا ما دل الدليل على تحريم أما الاختلاط هو محرم مثل القهوة الاختلاط محرم لأنه يجر إلى الفاحش ولا تقرب الزنا أي تجنب الأسباب التي توصل ومن الأسباب الاختلاط بين الرجال والنساء هذا دليل على تحريم الاختلاط لأنه وسيلة إلى الزنا ما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام أما القهوة هذا ليس رياذا لكن هذا إما أنه جاهل وإما أنه مغالب نعم أسألا إليكم سماحت الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب أن استطاع منكم الباعة فليتزوج يقول هل المراد بالباء القوة الجسمية أم القوة المالية كله المراد بالباء الله أعلم القوة المالية القدرة المالية هو القدراء الجسمية نعم أسألا إليكم سماحت الوالد يقول السائل من كان يفعل العادة السرية فهل يكون الزواج في حقه واجبا كالذي يخاف على نفسه من الزنا هذا يدخل في قوله فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادة فالذي يفعل العادة السرية يدخل في الآية هو يكون من العادين لأن الله لم يبح الاستمتاع إلا بالزوجة وملك اليمين والعادة السرية ليست زوجه ولا ملك اليمين فهي حرام نعم أحسى الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل في قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا يقول ما هو إعراب هلوعا حال نشوب على الحال خلق هلوعا نشوب على الحال نعم أحسى الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل إذا كنا نثبت أن لله تعالى قدمين فهل نثبت أن لله تعالى ساقين لأن المعلومة من كلام العرب أن الساق تكون متصلة بالقدم. هذا يا أخي جاء في الحديث الصحيح. يكشف ساقه سبحانه وتعالى يوم القيامة. فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. ويريد المنافقون أن يسجدوا فتتصل ظهورهم ولا يستطيعون السجود هذا جاء في الحديث الصحيح. إثبات الساق لله جل وعلا. نعم. بسلام عليكم سمحت الوالد يقول السائل عندنا في بلادنا إذا توفي أحد يقوم الناس بإعلان وفاته في المسجد عبر مكبر الصوت يجتمع الناس لغسله وتكفينه والصلاة عليه ثم دفنه فهل يعتبر هذا من النعي المحرم؟ لا هذا فيه مصلحة للميت ومصلحة للناس يحضرون يصلون عليه ويشيعونه هذا مقصود به أرض صحيح النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي يوم موته يجب الصلاة عليه والدعاء له فهذا ليس من النعي المحرم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل منزلة الصديقية مفتوح بابها إلى يوم القيامة؟ نعم منزلة الصديقية بعد منزلة النبوة ومن اللي يغلق بابها؟ سوحة. لكن ما كلن يصل إليها يصل إليها الخواص نعم. صلى الله عليكم الوالد يقول السائل من أشراط الساعة ارتفاع العلم وانتشار الجهل ويقول أحد المعاصرين إن في هذا العصر ارتفع العلم وانتشر الجهل فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا دليل على جهله هو. يعني المقصود بالعلم علم الصناعة والاختراعات الاختراعات. هذا علم دنيوي وله هو العلم المقصود في الحديث والقرآن العلم المقصود هو الشرع العلم الشرعي هذا المقصود هنا الحديث أنت إذا صرت تحسن الصناعة والهندسة ولا تحسن تصلي وانت ما تعلمت تحسن الزكي تحسن لا فالمقصود بالعلم الشرعي الذي تعرف به دينك كيف تعبد ربك قد يكون أنه ماهر في الصناعة وفي العلم الدنيوي لكنه ملحد أو جاهل لا يعلم أمور دينه نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل أثناء صلاتي دخل علي ابني وقال غلان شفي من مرضه فقلت أنا في الصلاة الحمد لله فهل بطلق صلاتي إذا لم يتعمد إذا لم يتعمد الكلام في الصلاة وجاء خطأ أو جهل منه فصحيح أن صلاته لا تبطل بذلك نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في كفارة اليمين إذا أخرج المبلغ للإطعام لإطعام عشرة مساكين وزاد عن حاجتهم فهل يمكن أن يأكل معهم غيرهم يأكل معهم غيرهم لو ما زاد عن حاجتهم يضيفون ما يخاف يضيفون من يأتيهم ويعزمون ما يخاف لأنهم إذا تملكوا الطعام جاز لهم يتصرفون به نعم أحسن الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل إذا كبر المصلي للراتبة ثم أقيمة الصلاة فهل يسلم عن يمينه ويساره أم يسلم عن يمينه فقط؟ الله أرنه لا يخرج منها بدون تسليم لأن التسليم لا يكون إلا عند تمام الصلاة. يخرج منها بدون تسليم. نعم. أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل إذا كان الشخص محرما بحج أو عمرة فهل يجوز له استخدام مزيل العرق؟ يقول أحسن الله إليكم إذا كان الشخص محرما بحج أو عمرة فهل يجوز له استخدام مزيل العرق إذا لم يكن فيه طيب؟ ما في معنى؟ ما في معنى يستعمل مزيل العرق يستعمل الأدّهان التي يحتاج إليها لشرق. انتخلوا من رائحة الطين نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي أحسن الكتب في التفسير الكتب في التفسير كثيرة ولله الحمد واحسنها ما تقادم منها ما تقادم منها أو أحسن كتفسير بن جرير رحمه الله تفسير الإمام البغوي وتفسير بن كثير هذه التفاسير التي تعنى بتفسير القرآن بالقران او, بالح... أو بالاحاديث او باقوال التابع... الصحابه والتابعين هذه اجود انواع التفسير نعم صلى الله اليكم سماحت الوالد يقول السائل هل زكاه الفطر تخرج من الطعام فقط نعم مما يوكل البلد من طعام البلد المعتاد من اين تخرج من القيمه ما تجوز القيمه لا من الطعام اي كان هذا الطعام الذي يوكل في البلد نعم السلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل من انكر شيئا معلوما من الدين بالضروره فهل يكفره اي احد ام ان هذا خاص بالعلماء واهل العلم اذا كان جاهلا ولا يعرف امور الدين هل يبين له يوضح له فاين صر بعد العلم والبيان فانه يحكم بردته ولكن يتولى هذا أهل العلم راسفين في العلم كل واحد يتولى التكفير والحكم بالردة ما كل واحد يتولى هذا نعم صلى الله عليكم الوالد هذا سؤال من فرنسا يقول صاحبه تريد دولة فرنسا أن تصدر قانونا تمنع لبس النقاب فإذا تحقق ذلك فما هو الواجب على المستضعفات التي لا يستطيعن الهجرة هذا من آفات الاقامه في بلاد الكفر انهم يفرضون عليك انظمتهم وكفرهم ونظامهم وهذا مما يوجب الهجرة إذا استطاع الإنسان يهاجر وعليه أن تتقي الله وأن تلزم الحجاب والنقاب ولا تخضع لاحكام الكفار مهما أمكن هذا نعم صلى عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل الأجر المترتب على فعل السنة الرواتب ولا تخرج أيضا للعسواء والجمعات تبعد عن هذه الأمور التي تهرب عليها خلع الحجج تبتعد عنها ما استطاعت نعم صلوا عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل الأجر المترتب على فعل السنة الرواتب يكون بالمحافظة عليها دائما فاذا تكاسل عنها الانسان يوما او يومين فهل يكون داخلا في الاجر السنن والنوافل على العلاقه سنن مؤكده يحافظ عليها مثل الرواتب التي مع الفرائض الا في السفر هل يحافظ عليها الا راتبه الفجر فلا تترك لا في حضر ولا في سفر اما بقيه الرواتب ففي السفر اذا قصر الصلاه لا ياتي بالراتبة واما ما عدا ذلك فيحافظ على الرواتب مع مع الفرائض هذه سنة مؤكدة على الوتر أيضا حافظ عليه وهو سنة مؤكدة فاما غير المؤكدة هذه يجوز له يتركها اذا تركها مع الهاجر وان فعلها يكون له اجر فالمستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه نعم سلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ماذا يقول المصلي بين التكبيرات التي تكون في أول صلاة العيدين والاستسقاء ورد أنه يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا نعم سلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم أداء صلاة الاستسقاء في منتصف النهار الاستسقاء تفعل عند الحاجة تفعل عند الحاجة من ليل او نهار ولكن من حيث الجماعة صلاه الاستسقاء جماعة هذه تكون مثل صلاة العيد احكامها مثل احكام صلاة العيد نعم الله إليكم الوالد يقول السائل نرجو منكم نصيحة لحفاظ القرآن أن يستمروا في حفظ القرآن ولا يغالوا فيه اللي تكون قراءتهم متوسطة معتدلة ليس فيها مغالاة وتنطع وأن يخلصوا النيه لله عز وجل في حفظ القرآن لا يحفظونه رياء ولا سمعة ولا طمعا دنيويا نعم وأن يعملوا به يعملوا بالقرآن يعملوا بواجباته ويتجنبوا محرماته ويهتدوا بهديه نعم حسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم الصلاة بالبنطال يقول حسن الله عليكم ما حكم الصلاة بالبنطال ما يسر العورة تصح الصلاة فيه لكن إذا كان البنطال فيه تشبه وهو ليس من عادة البلد تجنبه يلبس ما يلبسه على البلد وكذلك إذا كان البنطال ضيقا لا يتمكن معه من الجلوس والركوع والسجود على الوجه المطروح يتجنبه نعم أحسنتم السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما حكم الذهاب إلى المساجد البعيدة التي يكون أئمتها قراء حفاظ وعندهم أصوات يرغبون الناس بالخشوع في الصلاة إن كان رغبة في الخشوع والتأثر على طيب أما إن كان رغبة سماع الصوت فقط والتلذذ بالصوت هذا لا ينبغي له أن يسافر ويروح بعيد علشان الصوت نعم أحسى الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل ما هو علاج قسوة القلب يقول أحسى الله إليكم ما هو علاج قسوة القلب وما هي الأسباب المعينة على قيام الليل علاج بذكر الله عز وجل علاج القلب بذكر الله الكثير من ذكر الله ومن تلاوة القرآن يعالج بهذا الذين امنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب وعلى المعينه على قيام الليل النية ينوي يعزم والمداومة على ذلك تعود قيام الليل والنوم مبكراً علشان يصير عنده فرصة للقيام في الليل نعم. الله لكم سمحت الوالد يقول السائل ما حكم الزواج من الربيبة إذا طلق أمها؟ ما يجوز تزوج البنت التي دخل لامها؟ وربائبكم اللاتي يعني من المحرمات في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن أي لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه إذا عقد على الأم ولم يدخل بها طلقها قبل أن يدخل بها لا بأس أن يتزوج بنتها أما إذا دخل بأمها تحرم عليه فحريما مؤبدا نعم أحسى الله ليكم الوالد يقول السائل إذا أذن الزوج لزوجته بصيام التطوع فهل يكون له أجر لأنه تنازل عن حقه؟ نعم لأنه عانها على الطاعة والعبادة يكون له أجر إعانته لها نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل ما حكم صلاة من كان يمس ذكره ظانا منه أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا مسه لشهوة مع العلم أنه لا يعلم كم عدد الصلوات عليه في المستقبل أن يتوضى من مسجد في المستقبل أما ما مضى فيعفو الله عنه نعم أحسن الله عليكم الوالد يقول السائل من كان بيته بعيدا عن المسجد الذي تقام فيه صلاة الجنائز ويأتي إليه في أغلب الصلوات ويترك المسجد المجاور لبيته فهل يعد ذلك من التكلف؟ ليس هذا من التكلف لكن لا يداوم عليه دائما وابدا فأفع على بعض الأحيان وفيه أجر إن شاء الله نعم إن الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل من اغتسل للجنابة في يوم بارد وخاف على نفسه من المرض عند الخروج إلى الصلاة فهل له العذر في أدائها في بيته؟ إذا خاف على نفسه من نزلة البرد سواء من المغتسل ولا غير مغتسل إذا خاف على نفسه من نزلة البرد صليه به هذا عذر نعم أصلا عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم الدعاء بهذه الصيغة أن يقول يا وجه الله اغفر لي أعوذ بالله ما لا يجوز لا تدع الصفة لما يدعى الله جل وعلا يقول يا الله اغفر لي يا ربي اغفر لي نعم انتهى صلى الله تعالى وعلى محمد صلى الله وسلم على ابينا محمد وعلى اله وصحبه